صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده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 وقف السؤال ببابك ولا ذا المذنبون بجنابك واشتاق العابدون إلى مشاهدة جمالك هنا ردنا إلى أبواب معرفتك واهد قلوبنا بأنوار رأفتك وأدخلنا جميعا في ظل رحمتك اللهم واعنا وأذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك الهنا ما أشد حالنا وأعظم خطرنا فاغفر لنا وجعل طاعتك همنا ولا تعرض بوجهك الكريم عنا ولا تعرض بوجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائرنا إلهنا كيف نعتبر إليك إذا ختمت على أفواهنا ونطقت جوارحنا بكل الذي كان منا إلهنا وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك معت، ولمعروفك متعرضين إلهنا انقضت قضت أيامنا وبقيت آثامنا وانقضت شهوتنا وبقيت تبعاتنا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 أي أمل غيرك والأمور كلها بيديك أيطرق باب العبيد وأبوابك مفتوحة أي غيرك وخزائنك ملآ إلهنا إن لم نعذ بعزتك فبمن نعوذ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 إلهنا من علينا بأعظم طلب من علينا بأشرف طلب وجعلنا ممن يناديك ربنا أرنا وجهك الكريم ربنا أرنا وجهك ننظر إليك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم القف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا اكرم الاكرمين يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا واجعلنا واياهم من وتقائك من النار اللهم لا تخرجنا من مصلانا هذا إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وسترت عيوبنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من ارادنا واراد هذه البلاد بسوء أو فتنه أو شر اللهم اجعل الدائره عليه اللهم اكفنا شر كل ذي شر أن تآخذ بناصيته نعوذ بك من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين وشر كل جبار عنيد إنك ربي حميد مجيد